فَلَا تَكُ فيِي مِرِّيَة مَِّ يَعبُودُهَا أُل فَر تَكُ فيِي مِّةْ ما يَعبُودُهَاُ ماَا يَعْبُدُونَ إِلَّكَمَا يَعَبُضُ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وففوهم نصيبهم غير منكوس وإنا لم وففوهم نصيبهم غير منكوس